كاين قتور كلمه الشهاده, كلمة الشهادة. أشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده Va rasuluh. Kajtarhams. Kalimatu shahada. Ashadu alla biti an la Lekin nun luge kirgizu vokulada. Ashadu alla ilaha illa allahu ve ashadu anna أن... محمدا عبده ورسوله